نعم نشكر إن شاء الله وبرسالة السلام قالنا ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه تمام مم. لأن إحنا بقول إيه على قول الجمهور نوع السكوت لا يشرع إلى غير بدء فإما أن يسكت لقراءة الإمام وإما أن يقرأ لنفسه أما أن يسكت إلى غير بدل فهذا ليس من هكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطبعنا نقول له جمهور أهل العلم وإن كان الراجح في المسألة أنه هو يجب القراءة فيما لا يجهر فيه إمام تجب القراءة فيما لا يجهر فيه إمام مسألة ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي سائر الأوقات من أوسطه لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف نعم و يقرده مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر والسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوها من السور خرج أبو داود في كتاب الصلاة باب قدر القراءة في الصلاة الظهر والعصر و قالت النبيل حديث حسن صحيح وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجبت الشمس صلى الظهر والعصر صلى الظهر وقرأ النحوي والليل إذا يرشع وده بديف في... فيها نظر بدي. ها؟ ااا المقصود إذا واجت الشمس صلى الظهر وقرأ النحوي والليل إذا يرشع والعصر كذلك والصلاة كلها إلا الصلاة كلها إلا بصفة فإن كان يطيلها إلا الصدق فإنه كان يطيلها صلى الله عليه وسلم رأى وداود المغرب فإنه استحب تعديلها للخلاف في وقتها أي الخلاف في وقت المغرب آه هل لها وقت واحد ولا لها لوقتين اثنين ونقول إن من الأشهر لها وقتين خلافا للملهي وأما المغرب فإنه استحب تعديلها للخلاف في وقتها فيقرأ فيها من قصار المفصل وقد روا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها من التين والزيتون نعم الخروجة البخاري في كتاب الأدم وصح أنه قرأ فيها للمرسلات إذا ما أعراض التطويق وصح فيها وصح أنه قرأ في المغرب بطولة طولة ييد الأعراض واضح نعم فالسنة فيها ليست متجرة في الخروجة المغرب ولكن الأقل يعني أن يكون إيه هدي الإمام في الإمام في الإمامة في في إمامة الناس التختيب جهد استطاعات ما لم يخل بالصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا بالنادي فليخفر وطبعا مش عزو كل واحد يفرد عزوز والحزو على المعمومين يعني في الص لا إنت يعني إذا الناس عشان تسمعهم القرآن مش عشان تصدهم عن القرآن قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقضاه في مرهوه سعيد بن منصور وقال الحفظ من حدث الفرق إثناله الصحيح لا تبغضوا الله إلى عباده لا تبغضوا الله إلى عباده قالوا كيف ذلك قال يا أم وحدكم الناس في الصلاة فليطولوا عليهم الصلاة فيبغضوا إليهم فيه أنت عمل تقرأ وعمل تجود وعمل تحقق وتقلقل وتجن وتمج ونتوع فتم في لا إِنَّ مِنْكُمْ لَمُنَفْرِينِ كَمَا قَالَ النَّبِي مُحَمَّدِ فرصيح. حسبك أن يعني يأخذوا الناس على الصلاة مقبلين وأخرجوا عليها مقبلين أما أن يأخذوا المقبلين وأخرجوا صحيطين فاعتبوا بإثمها وإثم الناس جميعا تبعوا بإثمها وإثم الناس جميعا بقول ويجهروا الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدد لا خلاف في استحباب هذا والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبنقول ان الإصرار في موضع الإصرار والجارة في موضع الجار المستحب بلا خلاف مستحب بلا خلاف والقول بالوجوب بالوجوب قول شاذ وقوله قد ثبت ذلك بنقل الايه الخلف عن تلاوه الله تعالى مساله ثم يكبر ويركع ويرفع لديه كرفعه الاول الحذام الكبري او الى فروعه الدريه والركوع ركن بلا خلاف بين أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم اركع مع الركعتين تمام وحد الركوع ان يثني ظهره بحيث يعني ايه يمس رجليه بكفيه يعني هو الانحلاء نفسه في المستوى ده أما وضع الكفين على الركبتين ومد الظهر وحصره ونحو ذلك كلها مستحبات يعني لو ركع كده هو قايل ايه هو كده ادا الركوع أما وضع اليدين على الركبتين فهذا مستحب هذا من تمام سنن الايه الركوع ولكن المقصود صرفه أن تناء بهذا المستوى بهذا القذ. يقول ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفع الأول والركوع ركن بقوله سبحانه وتعالى وركع مع وركع وتجد وخله وركع مع ركع. ويكبر بمراءه غيرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يكبر هنا يقوم ثم يكبر هنا يركع ثم يكبر هنا يسجد ثم يكبر هنا يرفع رأسه. آه يعني من السجود. يفعل ذلك في صلاته كلها متفق عليه ويرفع يديه وهو مستحب في ثلاثة مواضع لما سبق في حديث ابن عمر عند التكبير وعند الركوع وعند الرفع منهم وعند القيام الى الرابعه الى الثالثه من الصلاه الرباعية او الثلاثيه وبغير هذه المواضع يعني عند عند عند الهويه للسجود ها او عند القيام الى الثانية عند القيام الى الرابعه يفعل ويترك اكثر يعني الواقع اليدين يسعى الورث وتركه أكثر فصحر لذلك الحديث عند النبي فتكلم أنه كان يفعل ذلك أحيانا. بولنا ثلاثة ما ضع يديه على ركبتيه ويفاجئ أصحابه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله حيال الظهر يجعل رأسه حيال الظهر يعني دماغه فمستوى ظهره ليس ها منكثا ولا قانعا يعني يرفع دماغه كذا ولا يزلزل دماغه التعبير أثاث مستوَّ ظهره مستحب مستحب ولا يقول لما روى أبو حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمك ناديه من ركبته ثم هاصل ظهره هاصل يعني مده ها أو تناول الأرض مادة فيها وفي رضن ثم ركع ثم اعتدل ولم يصو الرأسه ولم يقنع أو يقنع أخرج أبو داود وحديث صحيح وفي حديث أبي حمي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه وترى ما يمدهما وذا صحيح, صحيح. مثلا ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو وادب يرحى نبيه ودهر جمهور أهل الأهل إلى استقبال التسبيح في الركوع والسجود ولا يجيب لما روى أبو بكر بن عامل أنه لما نزل قوله تعالى فتبهِبتم ربك العظيم قال النبي اجعلوها في ركوعكم فلما نزل فتبهِبتم ربك الأعلى قال إجعلواها في سجودكم رواه أبو داود وهذا اثنان ضعيف وعنه رواية أنه ليس لواجب وثقل الثلاثة وألي أشهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها للمسيء صلاتك لم يعلمها للمسيء صلاته نعم ولو وجب لتعين ولو وجب التسبيح بهذا الزيجر سبحانه رب العظيم سبحانه رب العالم سبحان لتعين وقد وردت أركار أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقير فيها بالتسبيح في هذا الرجل وعرضت قال النبي شخص خلم أما الرجوع فعظم فيها الرفع وأما السجود فأكثر من الدعاء فقاملن الحلي أن يتجب ومعلوم أن الإسلام الدعاء للتعودي بالتقر ثم يرفع رأسه وهذا الرفع والاقتدال ركنان يعني الرفع نفس ركن والكذال قائما ركن آخر مش يرفع وينزل كده خاصة كده وينزل يعني يرفع رأسه من الركوع ويستقر قائما وهذا ركن تاني. يقول هذا الرفع والكذال ركنان بقوله عليه الصلاة والسلام رج في صلاته ثم رفع حتى تعتدل قائما صحيح. مسألة ثم يقول سمع الله لمن حمده له. آه للمؤمن محدثة للإيمان والمنفرين للإيمان سمع الله لمن حمده. قال ابو حميدين في صفة الصلاة الرسول الله ثم قال سمع الله لمن حمل ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمل هادي ورجبة على ايه على الراجع انسو من الكلام اهل الام قول سمع الله لمن حمل ان الوجبات يشلettre من حتى لان النبي صلى الله عليه وسلم قد المسيء ثم قل سمع الله لمن حمل والاجابة واجب على الجميع واجب على الامام المفلد والمأمون ربنا ولك الحمل واجبة على الجميع على الراجع بقول نبيه فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وقال المسيء قل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وحديث المسيء دليل الواجبات كما هو عند أكثر عن العلم هو دليل الواجبات بس المشكلة رفع رفعت عن دلوان لمصحكه إلى موضع النزاع مثاله ويرفع يديه كرفعيه الأول وموضع الرافع بعد اعتداله قائما ووضعه حديث, حديث عمر بن عمر متفق عليه وفي بعض الفاضي رأيت رسول الله إذا ابتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع رفع يديه وبعدنا يرفع رأته من البكور مسألة إذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد ها لما روى ابو سعيد الخدري أن النبي كان إذا رفع قال لا وده حجم مسلم في الصحيح مسألة ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد ولا يستحب له السيادة على ذلك نفس عليه لقول النبي إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يقلهم بلينه ذلك ماشي هذا وجوبا هذا وجوبا يقول ربنا ولك الحمد أما يستحبوا في حق المأموم أيضا إذا قال رفع الإمام والسنة في الإطارة كما قال آن في الصحيح كان النبي إذا ركع فقال سمع الله لمن حمده أطال القيام جدا حتى يظن الضعن أنه قد أوهمه أو يقول وقال قد أوهم هو نتي بيقرة تاني من طول إيه؟ القيام في سمع الله للمحامل فإذا ما قال من سمع الله للمحامل أطول كده تحتاجها جيت ليه؟ قول الزكر الموروث الزكر المذكور في هذي مثلا ربنا الحمد الحامل للأسماواتي ومن الأرض ومن أنشئك من شيء بعدها للثناء والمن حق ما قال العبد وكل لنك عبد لا مانع لما أعطيت ولا مخطئ ليما منعك ولا ينفع ذا الجد منك الجدو يعني إيه ولا ينفع ذا الجد منك الجدو <تصفيق> نعم لا ينفع غني منك غناء ولا ينفع صاحب السلطان منك سلطان جل الدين والسلطان بيقول ثم يخضر سجدا مكدرا تسألة ثم يخضر سجدا مكدرا والسجود والطمأنينة فيه ركنان تسوي النفسه ركع وطمئننا الاسترود وقف مثل الارض ورفع ثاني وطبعا احنا نقول طمئننا بالمواد دي خلاف الين كلهم المواد القيام الركوع السجود الرفع منهم هذا خلاف للمالكيه حيث لم يشترطوا الاطمئنان في الصلاه وخلافه في هذه المساله شاذ لانه اصدار حديث مفيه والجبيص فعلا معطل فتاوى وقال له مرة واثنين وثلاثة ارجع تصل فإنك لم تصل يسبو تكبيرا مكبرا والسجود وقراءتها هي ركنان لحديث المسيد في صلاته وينخفض مكبرا لحديث ابي هريره يعني كان في الطريق تمام مش لازم اوقف على حلو خالص اكبر وبعدين ينزل لا لان دي قله المرفع ثم, ثم كبر ثم اسجد فكبر مسبوخه اللي ثم هو هي ايه ركل بايدي اسمه ذكر الانتقال اسمه ذكر القيام ولا ذكر السجود تحت الرجل ده مطلوب وانت بتنزل وانت نازل تمام؟ خلافا لمن قال إيه؟ يكبر قائمة المستوين ثم يركع يكبر قائمة المستوين ثم يسجد لا يقول ثم مركع ثم قول الله أكبر أو ثم رفع ثم قول الله أكبر ثم يسجد يعني مسبوقة بثم أو مسبوقة بثم تباية ركل بيني اسمه ركل الانتقال ويكون اول ما يقع منه على الارض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وانفه لمرار وائل بن حجر قال كان سيدنا حجر وائل بن حجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أو كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل إليه وإذا نهض رفع إليه قدمه بديه وهذا الحديث صحيح هذا الحديث في ابصر الباني رواه 353 وفي بحث نسوي. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليضع يديه خفض ركبتين ولا يبرو كما يبرو كل بعيش بحث ده ممكن يا ربا الشيخ أسحاب في شرح الموقبة في الحديث الـ الحديث المنكر وذلك الحديث واي يا ربا بزرح حديث واحد في دارة فولي بعيش وزورة نجيل عرفة أيها الحديث واحد؟ نعم ده ده الشيخ السنة في النسائي وعزال النسائي في صفحة الصلاة إذا تجد أحدكم فليضع يديه قبل رضاليه ولا يبرك كما يبرك في سياق واحد فده نص يضع يديه قبل رضاليه ولا يبرك ضدها تمام ومعلوم أن كل دي أربع أو أن كل دي أربع من الحوان ركبتانوا في يديه ركبتانوا في يديه وارقبانوا في رجيه تمام فانت ركبك في الجليت مش في الجليت فالمخالف هتكون ازاي ان انت تضع كفيك على الارض حتى لا توافق البعير بضع تمام لان البعير اصلا يديك ايه؟ على الارض فاذا برك برك على الركبتين واي انسان تقول له برك يبرك على الركبتين هذا هو المتبضل الى تمام وموض الامام البخاري في السنة في البخاري باب الجيثية على الركب وفي حديث في الصراقة بماناك لما تبع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة قال فثاقت يدا الفرح حتى بلغت الركبتين فده يعني الركبتين في اليدين مش الركبتين فده دي مخالفه دي تنزل على كتف اللي, على اللي ما فيهوش في في على ايديك اللي ما فيهوش عشان ما تخلف الايه اليد لو مثلا انا باجي طويل شبه الشيخ ابو سعدي يعملها في رساله مضاف اسمها نهي الصحبه على النزول للركب الشيخ ابو سعدي لطيف قال ده كلام جدا وكرر ثاني المطالبه في المساله ولكن هذا الاشبه بالصوره قول مسألة ويجافع عضو ضيه عن جنبيه وبطنه عن تخيريه ده حال السجود لما روى ابو حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او ان النبي جافع عضو ضيه عن ابطيه جافع عضو ضيه عن ابطيه ووقف البراء سجود النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه بالارض ورفع رجيه ذاته روى ابو داود هذا يقول هو حديث حسن المحقل. قال ناويه في الفلسطة روض محبانه والبناطيوم وهو هديثا حسن لكن الشيخ لان يذكره في صحيح سنقل داود رحمه الله ماذا احنا ايه ايه ما حنقول لبايد والتي الشيخ لان يذكره في صحيح سنقل داود هو انا بقوله يحسنه هنا مسألة ويالقل عليها حدوى من كبيريه لكن صفه السجود دي أفضل صحيح من حديث آخر يعني الحديث المذكور هنا ضعيف ولكن الصفه صحيح من حديث آخر طبعا الكتاب مختصر ليش كل حديث ورد في الباريام مسألة واجع ويا ذي حد ومن كليه من وترك ليحنا سنقرأ عقول صفه الصلاة النهي من صلاة النبي وراجع الحديث بتفاصيله واجع ويا ذي حد ومن وهو ساجد لماذا روى ابو حميد أن النبي وضع كفه حد ومن كليه ها اللي تقدم تخريجه اللي بيقول عليه ده هو رفع عليه حدوه من كلامه ده ده من المحقق هو ده لم يأتي قبل الحديث اللي هو وضع وضع عليه حدوه من كلامه ده فين ده هو الثاني لا ده هو كان النبي طفلا يضع وجهه بين كفيه صلى الله عليه وسلم وهو ثاني يبقى السنه أنه هو يضع وجهه بين كفيه مش دخل في تيك توك يديه تحت على التيك لا يبقى حاطط كفيه كده ووشه ما بين كفيه واضع متقابل ايه بين ضهري مسألة ويكون على اطراف قدميه أطراب الخدمية أطراب الأصابع يعني صدور الأصابع والأصابع الماثنية كده جهة الإيه جاثب كده لما راضنا عباس إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بالسجود على سبعة أعظم وأشار إلى الجبهة والأمس واليدين والركبتين وأطراب القدمين وده مستفعين والسجود على الأعظم السبعة واجب تمام يعني لو رفع رجليه من وراء يبقى آسم وفي مطمئن صراته يعني ينخلص من أهل الإله ولو وضع من الرأس ورفع أنفه في بطلقة طلقة ده من بين اهل اهل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ضع انفة كيسجد معه وقال لا طلقة لمن لم ينصد انفه ومحسوس الجبهاته لا طلقة لمن لم ينصد انفه ومحسوس الجبهاته طبعا مش محبا بايلعك مناخيره في الارض الكسارة الناس نفسه نسيب باعش ينعب مناخيره من, من كماعة التعبانين لا وطبعا بيعتبر المقر في السجود المقر ان هو باش معلع دماغه بحيث ان هو لو تصور ان هو تاجل على قطن هي الكب مش المقصود أنه بعض الناس متصور إذا سجد على قطن ينكبت أنه كأنه بإيه بي بيتكى على مدبس ويعمل كده لا إنه هو ينجل دماغه حتى تستقر تبقاش مع اللعنة حتى نلترضنا أنه هو إيه على قطن مينفوش وعط دماغه يجبس تستقر دماغه على الله إنما لو مع اللعنة كده بقى مستاجم صلاة طيلا قال مسألة ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة لما لمراض المشاهدين أن النبي قال إذا سجد أحدكم فليقول ربي ر ثلاثا وذلك أدنى ضرى أبولوث في الثنن بمكبرة ولكن هذا لم ينصد عند عافو الشيخ القلبان رحمه الله تعالى ورعوه الأثر من ولكن احنا بنقول إن السجود في الجملة ها رك في متحد على مدى الدموع العلم والرواية الثانية في المذهب فإن سجد ساكدا فسجوده صحيح فانسجد ما تكلمش خالص سجوده صحيح ولو سبح كان ذلك فايد وأبرع بالذنة وأي وأبعد من السلام مسألة ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا مفترش أنه أعجع على كافة رجله الشمال وأعجب رجله اليمين منتصبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعراضي ثم ارتع حتى تطمئن جالسا وهذا الجلوس والطمئنة فيه ركنان من خبر ومع الاجتراس أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها ويجلس بالميومنى ويسمي أطبيعها نحو لقوله الفجنة لقول أبي حمانجن في صفة الصلاة ثم سنى له اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل غضو الموضع ابو حمالي كان بيصلي في عشر من أصحار النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي في عشر عن ايه عشر من أصحار النبي وقيمه قلهم لا أصلينا لكم سلامة رسول الله أنا حدوكم نبي كان بيصلي الدائم فوقف الصلاة من أولا داخلها فقالوا جميعا هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم وفي جازة للصراح تمام يعني جازة للصراح من ثابتا الحديد ابن عمر بقى لأذا ابو حمالي كان أبي رفت الصلاة النبي لعشر من الصلاة قالوا هكذا كان لصلت فجزة الاصطراحة تلنا أما هو يعني عشر من الصحابة رجل الله تعالى عنهم عن ابن عمر كمان جيبوا 11 يقول هذا الجلوس والطمأنونة فيه ركنان الخبر ومعنى الافتراش كما ذكرنا لقول أبي حوالي في صنة الصلاة ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها كالفريج للشمال ثم اعتدل حتى رجع كل عضو في موضعه وقالت عائشة كان رسول الله يسرش رجله اليسرى وينصيول لوليمنا وينهى عن عقبة الشيطان عقبة الشيطان إن هو إما أن ينصب القدمين ويل ويل سقيته والأرض وإما أن ينصب يجلس على الأرض ويلتبقى فيه فكل هذا لا يشكروا وما بيروح كده عشان حطين ذا إذنهم وردهم ومؤقت اللي كده ودان طب شو علاقته بالترمذة إن شفوه الأمر ده ثاني معروف نعم مسألة ويقول رب ربي جفر لي ثلاثا لما روى فزيفة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب جفر لي ربي جفر لي وهذا مستحب في قول أكثر أهل الألم خلافا للحنابلة المشهول عنهم مسألة ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى السجدة الثانية كالأولى ثواء ثم يرفع رأسه مكدرة يحديث أبي هريرة وينهض قائما لما روى أبي هريرة أن النبي كان ينهض على صدور قدميه. ده بعطفه في ركبه وقالوا يعني راضط قدمين يعني ايه يعني حاطط ايديه على ركبه وبؤمه معتمده على ركبه كده هل هذا الضيق انما الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يراها من سجود جالس حتى اخذ او حتى يأخذ كل عضو موضعه ثم يقوم معتمدا على الارض الاعتماد على الارض يعني كل عارف ان هو يضع كفيه على الارض ما هتبقاش على الهيم بقول لك الركبتين على الارض يبقى كده ما في على وضع جديد لو هو يعتمد على رجلتين وهو قايم ها يقوم ان هما يقعد لدل الصراحه ثم يقوم معتمداً على الأرض حيث في الجمال ويعتمد على الأرض لا يكون إلا بالإيه إلا بالإيه كيف يقوم يقوم معتمداً على الكفين والبطوحتين بالكفين وبطول الإيه الأطارع أما القلب بالصورة دي فلم يكن دي أحده من الثلاث وهذا تأويله من الشيخ الألباني رحمه الله يثبت لم يسبق إلي في حتة إيه ثم وكان يعجن في صلاته كل النبي كان يعجن في صلاته الحديث فيه موضوع إنما الأفل اللي هو الشيخ الألباني ح أنه شهد عبد الله بن عمر في نفر من أولاده وهو يصلي في بيته فكان إذا كان في وتر من صلاته جلت ثم قام يعجن، بانقسين كلها في الرواية اللي هو حسنها يعتمد على الأرض بيديه فقال الأزرق لولد عبدالله أمن إله قال لا أو قالوا لا وإنما هكذا يكون إن هي للسنة فالحديث لا يتبيده كل قد الحديث لا يتبيده كل قد قال يعجن والجملة تفسيرية بتقول اللي هو الإدراج يعني يعتمد على الأرض ونحن نعتمد على الأرض ولكن الإمام النهو رحمة الله تعالى في المهمة شرح المهندب قال وقد ورد هذا اللفظ بلفظة وكان يقوم كهيئة العاجز وكل من له حسن في العربية يقولون إن الإنسان الكبير لما يجي يقوم, يقوم يعني يعني يضغط بالأرض يسنده هو بأم كده يعني على الكفتين مفتوحتين وبطول الأصابع تمام وأنا رقبت أو رقبت شريف محمد الإسماعيل ما يجد على ثمان سنوات كل ما يصلي مكان فرورنا في الأركوب كيف يكون من إيه من الإطراح؟ فما وجدته يقبض على فيه أداة فسأنتم الله صحيح حديث العاجم عندكم صحيح قال ما أره صحيح قلت له كيف يكون الخير من المستمنجلات في الصلاح على الكثير من التوحدين قال على الكثير من التوحدين. قلت لكم نخليه تمام؟ الشيخ أحمد أبو الحنين كلمة الشيخ مقبل سألته عن حديث العاجم قال أنه صحيح. الشيخ علاء محمود كلمة دلسين الصلاح قلت حديث العاجم صحيح قال صحيح ولكن ما هو العاجم يعني مزدوج التأنيث وكذب تمام؟ وغير واحد من المشايخ شيره بتاعت الحيواني ايضا رايت طلاب العلم في المزجري او في مسجدي كلهم يقومون على الايث على في مفتوحه حتى بلغني ان حافظ الله تعالى ان مشفتوش خالص لما بيبقى متقدم في الصفوف ولم يتيسر لي ان اشوفه هو بيصلي فخبروا ان هو يقوم على الايه على كتين متحدقين هكذا علمهم يعني سنه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ بدر بن عبد الله مدير رسالته المتاعه لا جديدة في احكام الصلاه شنع جدا على الايه على القيام على قبضهم قال هذا لا قائل إيه من التلف وإنما هذا فهم لبعض العجم لحديث لهذا الأثر أنه إيه يعني كان يقوم على إيه أو كان يجلو في صلاة وأكثر العلم ضعيف عنده عن إيه يعني بعفوا من غيره يقول ثم يرفع رأسه مكبرا ويلتف مفترشا ويقول ربي في لي ثلاثة بثناء ثم يجل السد الثانية الأولى ويصل للسد يصل كالأولى لقوله للأعرامي تم نصنع ذلك في صلاتك كلها إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح وبالابتعادة روايا لا لأجل من يراجع يرايح الثلاثة شاء الله مسألة فإذا فرغ منهما جلت الابتشاهد مفترشا لقول أبي حمايت في صفحة رسول الله فإذا جلت فرغتين أعنا ثم أفعل ذلك بصراتك كلها يعني لا تكرر تجدرة الإحرام ولا تكرر زعاة لا ولا الاستعادة وفي الاستعادة الوقتان هل يكررها بكل ركعة ولا في تباكعة الأولى فقط إن أشبه إن هو يكررها بكل ركعة ولا تكارشية الألبان رحمه الله مسألة فإذا طرر منهما جلت للتشاهد مفتلشا لقول أبي حمايت انتظرنا بصرات رسول الله فإذا جلت بالركعتين جلت على اليسرى ونصل الأخرى الإمام أحمد استطرها في كل صلاة من ركتين. صحب الرواد الرواد الحمين نحجز ذي في البخاري ها بقول فإذا جلس مرقعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى مختلفان تمام فاستفرج يوم أحمد في كل فلان الغضحين فكان هيتسلم بمقتين أو هجيبهم إيه واحدة أو اثنين تمام وبذلك يخالف مثال إذا أحمد مثال الشافعين في إنه هو يقول إيه إن التورك في كل جلسة فيها تكلم لو صلب ويلس لو رقعتين بس لو اكتشف الثاني من الثلاثية أو رباعي عند الإمام ما عند الإمام الشفعي التورق في كل جلسة فيه تكليم تمام؟ الماليكية عندهم التورق في الصلاة كل جلسات الصلاة تورق عند الماليكية الحنفية الحنفي عندهم كل الجلسات الاستراحة عندهم استراحة خاص سواء كانت تشاورت أول التشاور الثاني جلس الاستراحة الثالث والرابع والثانيين الأكثري كل عندهم الجلسة عند الحنفية على طول الخط متصلب استراحة عند الماليكية طول الخط متصلب متصلب متصلب تورق عند الشافعي والحنفية فرط قال لك الأصل التورك الأصل التراش في كل الصلاة إلا الجلسة اللي فاتتكين عند الشفائية إلا التشاهد الثاني عند الحنابي والعجل هذا أشبه تشاهد الثاني عند الحنابي بيقول فإذا جالك ذرك عتيني جالك على اليسرى ونصب الأخرى وفي لغض اشترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته لعجل الصلاة مسألة ويتشهد كما روى عبد الله بن مسؤول قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمنا السورة من القرآن التحيات لله والصلاوات والطيبان السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد العبد الله ورسوله تفقناه وقال النبي هذا أصح حديث رؤية التشهد اختاره أحمد كذلك فإن تشهد بغيره مما صح عن النبي كتشهد بن عبد وريد هذا نص عليه أهلنا، تمام؟ والتشهد الأول واجب على راجع من أقوال أهل العلم. التشهد الأول واجب على على راجع أقوال أهل العلم. والجماعة لأنه سنة مستحب. مسألة ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخره. التشهد. ها؟ بأي صيغة وردت مما صح عن النبي أجزاه ذلك. مسألة. ويستحب أن يتعول من أربع قبل التفتين بعد التشهد يستحب يعني في القول عامة آل العين قال الإمام الحرب أن حدث في فات البالي لو لا الإجماع لقلت بالوجوب لو لا الإجماع لقلت بالوجوب إن كثيرا مسألة الإجماع فيها نظرية ويستحب أن يتعول من أربع. وهي ما رأى ابو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أمني أعوذ بك من أحزاب القبر ومن عذاب النار ومن, ومن فتنة في المحيى والممات ومن فتنة في المسيح الدجاج مسألة ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يتاله كذلك وهو ركن أي والمقصود بالتسليم الأولى أما الثانية فمستحبة في قول عامة أهل العلم خلافة للحنابين في النسودة بقولها عليه الصلاة والسلام وتحليلها التكليم روها أبو داود وراء ابن مسعودين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمين السلام عليكم ورحمة ورحمة الله وعني ساري السلام عليكم ورحمة الله. وفي حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لرأ بياض خدي عن يمينه وعن يساره عن يمينه وعن يساره. والتسليم الثاني سنة وهذا قول أهل العلم لأن عائشة رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم فسلم مرة واحدة في وجهه. السلام عليكم ورحمة الله من غير التسليم في وجهه. وفي بعض البعض يميل بها إلى اليمين قديلا يعني ينحان بها نحيه وكذا روا مسلم عزارة المكالة روا عن سلمة ابن الأكوى عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس المعنى إلا أنه في إثناء دي ضاع لضاعف يحيى بن حكاه بالمنذب عن من يحفظ من أهل العلم وقال عمار بن أبي عمار كان مجد الأنصار يسلمون تسليمتيني وكان مسجد المهاجرين يتلمون فيه تسليمة واحدة ولأن التسليمة الأولى قد خرج لها من الصلاة فلم يجد ما بعدها كالثلاثة أو كالثالثة يعني إيه؟ ما يجد ما بعدها كالثالثة يعني إيه؟ لا تجد فيبقى التانية بعد أولى لا تجد مسألة وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهضة بعد التشهد الأول كانهوضي من السجود ثم يصلي ركعتين ثم نزل الرسول على الراضي عندنا يقوم ازاي مهتمدا بيديه على الارض ثم يصلي ركعتين لا يرفع فيهما بعد الفاتحه شيئا ولا يظهر فيهما لما روى ابو حاتمه أن النبي كان يقرأ في الظهر في الركعتين بأم بام الكتاب وسورتين وفي الاثنتين ها بام الكتاب ولكن لم يكن هذا مطردا منه صلى الله عليه وسلم فأحيانا كان يقرأ في الثالثه الرابعه كما روي في الصحيح وكان قال ابن شهابه رحمه الله وكذا في العصر وكذا في كل الصلاة كان يزيد القراءة على سطحه في الصلاوات اللي هي الثالثة في المغرب الرابعة والثالثة والرابعة في في الظهر والعصر ولا وكتب عمر إلى شويت أن يقرأ في الركعتين الأولىين لأم الكتاب وسوره وفي الأخرى لأم القرآن. وترك الجهر أو ترك الجهر إتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بنقل الخلف عن الثلاث. في السنة متوتره عنه. هي إيه الإصاف إقامة الأولىين والإصاف في الأخرى. مسألة فإذا جلس ليت شهود الأخير تورك ليت شهود الأخير لل لل للصبر اللي فات شهودين هذا مثلاً فنصب رجله اليمنى وفرس اليسرى وأخرجها عن يمين أخرجها من يمين يعدل الرجل للشمال نحو اليمين ويجلس على وركه فإذا فإن في بعض روايات أبي خمة حتى إذا كان الصابيع أفضل بركيه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدمه من الناحية الواحدة صحيح وفي رواية جلس على أليته وجعل بطن قدمه اليسرى عند ما بض اليمين وناصب قدمه اليومنة ولكن هذا أني صح مع بد اليومنة فيه اللي هو بطن الإيه بطن لقبن كما قال الخلاطي واليومنة على الإيه مشينا طيب نكتب هذا القدر وصلى الله عليه وسلّم محمد وعلى آله وصحبه لقد مثل الله عشان عشرين بها إيه سورة الصلاة قال ولا توركوا إلا في صلاة فيها شهودان في الأخير منهما لما رأى وائل بن أن النبي لما جلس في التشاهد افترش رجله اليسرى ونصد رجله اليمنى وده صحيح ولم يفزخ بين كونه أكرم أو وصفا وفي حديث عائشة أن النبي كان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصد يوم كل ركعتين فكان ثم كفرين أو مجمش رأوا مثل واحتاج لي أحمد وهذان الحديثان يقضيان على كل تشاهد بالافتراش إلا أنه خرج من عمومهما التشاهد الثاني لحديث أبي حميد لقصوصه في التشهد الأخير والخاص يقدم على العام ففيما عداه يبقى على مصدى العموم فإذا سلم مسألة الأخيرة إذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارى السياسة الجلال والإكرام قال ثوبان كان رسول الله تنصرف من صلاته قال ذلك رواه مسلم قال الأوجعي يقول التفر الله, الله, الله, الله هذا وصل الله على سبيل وعلى آله وصحبه نعم هو, هو ورد ورد حكاية القول وورد بقول صلاح كلم ماشي يعني اللي ذكروا بعض آل حديث قال رسول الله في كل رفعتين التحية يعني اقرأه في كل رفعتين التحية فدادا لأيه على, على وجوب التشهد الأول نعم هذا الصلاح في الأحيان نعم صلاح على النبي في التشهد الأول مستحدة مستحدة ورد لها الحديث أن النبي صنع كان يصلي على محمد وقال لي في هذا التشهد نعم وهي الله الشافية لحم الله واجبنا لحمه. إنما فعل على طريق تشهد الأول سنة. أما في الثاني فللسنة ولا وجبها يعني في هذا الكلام في هذا الفكرة الله واجبنا يبش الله. حنا سلام من باب الحليل نشهد ذي الحلال فلا تختلوا من جوبي. نعم.